سماء ذات البروج واليوم المعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب المخدود النار ذات الوقود إذ هم علينا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقمون الذي له السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فجر المؤمنين المؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوه فلهم عذاب جهنم وله عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم لهم جنة تجري من تحتها الأنوار ذلك الفوز الكبير إن بغش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد ولو تمود بل الذين كفروا في